عليهم اياته ويذكيهم يتلو عليهم اياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال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 مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله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 الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالوالمين قل إن فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها إلى ذكر الله، فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع، ذلك بخير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فأنت بتشرف الأرض وبتقوم فضل الله وبتقوم فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون. وَإِذَا رَأَوْتَ تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّ إِلَيْهَا وَاتْرُكْ الْقَوْلَ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Thank <laughs> you.